حَقِّي وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا طَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ الله أَجِيبُوا دَاعِيَ الله وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبَكُمْ وَيُجِزْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن لَّا يَجِدْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ বলি মুদী অবলম্যৌ লিল অ্যায় বি হল সিহিন বি وَيَوْمَ يُحْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقُّ قَالُوا بَنَا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ উল্লি মিনু সুলি কুময় রৌন আল বসূ ইহ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاتِقُونَ